ثمانية عشر أو تسعة عشر، فقد مصداقية المجتمع لنا بانخراطنا في الديمقراطية، لأننا بالأمس كنا نرفض واليوم نقر، فليفهم مجتمعنا المراد أبداً يبقى احنا صدقنا فقدم مصداقيتنا، إحنا المجتمع أقبل علينا إخواني ليه؟ لأننا أخذنا خطاً وحيداً خط النص الشرعي وتعبيد الناس لرب العالمين بمنهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولهذا القول بأن إحنا خسرنا في تخلفنا عن الحياة السياسية فيما مضى ولا بد أن نعوض هذا قول خطير جداً إحنا ماذا خسرنا ما الذي خسرناه في الماضي وما الذي ربحاه غيرنا نريد كشف حساب من الجماعات المنظمة التي دخلت الانتخابات ستين سنة وليريدوا كشف حساب من الدعاة الصادقين الذين ربوا المجتمع في المساجد ما الذي خسرته وما الذي ربحه ربحت المجتمع كلها يا أخي أنت خسرت إيه لم تخصر بندل وحيدا خسرت أنك علمت الأمة التوحيد خسرت أنك علمت الأمة السنة خسرت أن الأمة أقبلت عليك رجالا ونساء صغارا وكبارا خسرت لأنك بدعواتك دخلت بيوت العظماء والسلاطين والقادة خسرت لأنك الآن أربح طائفة في المجتمع ما الذي خسرته وما الذي ربحه غيرك ربح غيرك مالا قالوا ستين سنة دخلوا انتخابات اديني بندا واحدا ما ربحوه حتى نقول نحن نأسف على ما مضى ونريد أن نعوض في المرحلة القادمة لا والله لن تنتشر دعوتنا إلا بمساجدنا إن شاء الله ولا تنتظر من ديمقراطية كثيرة لا تنتظر منها نصرة للإسلام وإسعاد للبشرية فإن البشرية لا يسعدها إلا منهج رب العالمين سبحانه وتعالى وذا واقع تطبيقي عملي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم